وَمَن يَتَوَلَّهُم يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّلقِتَالِ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّلقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ فَقَدْ بَاءَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قالوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ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 إنَِّينَ كَثَرُيُوم فِ قُونَ أَمولَهُم لَصُدُّ عَن سَبيلِل فَسَيُم فِ قُونَهَا ثَُّ تَكُونُ عَلَيْهِم حَصرَةً ثمَُّ يُغْلَون وََّذينَ كَثَروا إلَ جَهًاَّماَا يُحشَرون. لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الخاسرون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 علممُوا أن مَا غَنِتُم مِن شَيئم فَأَن للِلهِ خمسَهُ وَلَِّرسُول وَلِذِقُرربَ واليتَامَا وَالْمَسكين وَبِن السَّبيل وَبِن السَّبِيل إِ كُنتُم آممَتُم بِلهِ وَمَا أَ زَلناَا على عَبدنَا يَوْمَ الْفُررقان. إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا على عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاَعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيُحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنَةٍ وإن الله لسميع عليم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 وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَا دِينُهُمْ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 ذَأْ بِآالِ فِ الرععونَ والَّذينَ مِنْ قَلِهِم كَثَروا بِآياتِ اللهِ فَأَخَذَهُم اللهَّهُ بِذُنُوبِهِم إِ اللهَّه قوَوٌ شَديد العقاب ذَلِكَ بأَ اللهَّهَا لَ يَكُم غَيرًا نِعمَةًَ أَن مَهَا عَى قَوْمٍِ حتىَ يُغَيههُ مَا بِأَفُوسِهِم. حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَذَأَبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانَ ظَالِمًا مُّجْرِمًا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 فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُم فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مِّنْ حَيْثُ يَشَاءُ عِبَادِكَ وَاَنذِرْهُمْ حَتَّىٰ تَ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ وَعْدَ الْأَخِيرِ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَنصُرُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُمَّ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ يُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوّ اللهِ وَعَدُوّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَيُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يعلم اللَّهَ يَعْلَمُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ۚ إِن يَعْلَم بِخَيْرٍ يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُم ۖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ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 والذينَ آمَنُوا وَلَم يهاجِرُوا مَا لَكُمّْ وَلَا يَتِهِم مِن, من شَيئٍ حتىَ يُهاجِروا وَإِن سْتَ صَرُوكُمْ فِي الدّينِ فَعَلَيكُم النَّصرُ إِللاا على قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَينَهُمِّ ثَاقُ وَلَّهُ بِمَا تَعمللونَ بَصير.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 لَهُم مَغْفِرَةُ وَرزقُ كَرم وََّذينَ آممَنوا مِنْ بَعدُ وَهَا جَروا وَجَهَدُ معَكُم فَأُلائِكَ مِنكُمْ وَأُلُ الْأَحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْل بِبعَعضم فِي كِتَابِ الَّ الله. إِ اللهَّه بِكُلِّ شَيْئءٍ عَليِيم.